السلام, السلام هناك روايات تمدح العزلة ورواي وروايات تدم العزله ما هو الوجه الصحيح في الجمع, في الجمع بين هذه الروايات <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله. <تصفيق> يقول الله سبحانه في سوره البقرة واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ويقول سبحانه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فكيف نجمع بين آيات سورة البقرة حيث قال سبحانه ثم عفونا عنكم وهم قد اتخذوا العجلة إلها يعبدوا من دون الله بعد غياب نبي الله موسى وآية سورة النساء التي قال فيها لا يغفر أن يشرك به وسؤال آخر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل فاطمة عليه السلام والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجداً ثم قال يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى ترى آلي في بيتك هذا في ساعتي هذه في أحسن صورة وأهيئ هيئة وقال لي يا محمد أتحب الحسين عليه السلام فقلت نعم قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني فقال لي يا محمد ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام بورك من مولود عليه بركاتي وصلواتي ورحمتي ورضواني ولعنتي وسخطي وعذابي وخزي ونكالي على من قتله وناصبه ونواه ونازعه أما إنه سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة الرواية تحتوي على العديد من المصدر المصدر رواية في كامل الزيارات صفحة 64 الرواية مليئة بالصور التي ظاهرها التجسين فمثل قوله ترى آلي في بيتك هذا وقوله أحسن صورة وأهيئ هيئة وأيضا ووضع يده على رأس الحسين فكل هذه يعني ظاهرها التجسيم فكيف شكرا لكم نبدأ بالسؤال الاخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأحضر الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وانه الطاهر والله وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أما مظاهر التجسيم نبدأ بالاخير سواء كان هذا الظاهر في رواية صحيحة أو في رواية غير صحيحة موقفنا منه موقف واضح ليس فيه تعقيد وليس فيه تشكيك كل ما ظاهره التجسيم فهو عندنا أي ظاهره ليس النص فهو عندنا غير مقبول ولا يعمل عليه أي هذا الظاهر أما النص فالنص بعضه قطعي الصدور مثل النصوص القرآنية ليس لمسلم لي أن يرد نصاً قرآنياً لأن ظاهره التجسيم وجاء ربك والملك صفاً صفاً أقول لا, لا أقبله لأن ظاهره التجسيم هذا غير صحيح النص مقبول والظاهر مؤول ومحمول على معنى صحيح فإن كان له معنى صحيح وإن لم يكن هذا المعنى ظاهرا المفروض أنه غير ظاهر فإن كان له معنى محتمل صحيح حملنا هذا اللفظ على ذلك المعنى وإن لم نجد له محملا صحيحا قلنا نردوا علمه إلى أهله الله ورسوله أعلم فإذن هذه الرواية عند السيد رفوء رحمه الله يعني في بداية أمره لأن رأيه في كامل الزيارات تغير في أواخر عمره الشريف رحمه الله في البداية كان يعتمد كل روايات كامل الزيارات كما كان يعتمد كل روايات تفسير القم ويعتمد توثيق الرجال الذين جاءوا في أسانيد هذه الروايات ولكنه في آخر حياته عدل عن رأيه في كامل الزيارات وبقي على رأيه في تفسير القمي يعني عندهم صحيح البخاري عندنا صحيح تفسير القمي طبعا على تحفظ وعلى وجود فرق يعني حتى رأي السيد الخوؤي في تفسير القمي ليس مثل رأي جماعة في صحيح البخاري أيضا له شروط السيد الخوئي في روايات تفسير القمي أيضا له شروط إذن هذه الرواية إن وجدنا لها تأويلا مقبولا فهو وإلا رددنا علمها إلى أهله وأما التأويلات فباب التأويل سهل إلا أن بعض الألفاظ الواردة فيها يصعب تحصيل تأويل مقبول لها والمقصود بأنه يصعب أنه من غير المقبول عرفا أن مثل هذا التفسير لهذا الكلام غير مقبولا عرفا أما بعض الألفاظ يمكن تأويلها تجلى التجلي موجود في القرآن الكريم تجلي الله لموسى هذا التعبير له تأويل كما نؤول الآية القرآنية التي تحدثت عن تجل الله لموسى ونقول إنه أظهر له عظمته وبين له عظيم قدرته نؤول مثل هذا غاية ما في الباب أن التجل يختلف من مورد لآخر ففي مثل تجل الله لموسى يمكن أن يقال إن المعنى المناسب هو إظهار عظمته وسلطانه ومثل هذه الرواية مثلاً إن المقصود إظهار جماله تبارك وتعالى كيف يكون إظهار عظمته كيف يكون إظهار جماله هذا له طرق وأنحاء مختلفة يجوزها العقل كما أن إظهار العظمة مثلاً بأي شيء تتخيل أن الله أظهر عظمته لموسى أو أظهر عظمته للجبل لابد أنك تفترض افتراضات في ذلك هذه الافتراضات لم يشهدها من كان مع موسى إذن لابد أن تبحث عن أنحاء يجوزها العقل لاحظوا القوسيم الحدود التي يجب أن تتحرك فيها يجوزها العقل ويقبلها اللفظ بهذين الشرطين التأويل له شرطان طبعا يوجد إضافة على يجوزه العقل وتقبله النصوص القطعية الصدور والدلالة فالنتيجة له شرطان يجوزه العقل والشرع اليقيني ويقبله اللفظ أي إننا لو فسرنا هذا اللفظ الذي جاء في الرواية بهذا المعنى كان هذا مما يصح استعمال اللفظ الوارد في الرواية فيه في العربية ولو مجازا ولو على جهة الاستعارة أما إذا كان غير مقبول فهذا يرد علمه إلى أهله نقول هذا غير مقبولا ولا يمكننا إيجاد تأويلاً لهذه الرواية فهي, فهي إذا ظاهرها مردود ومعناها المحتمل مفقود بعد وأما ردها فلسنا نرد شيئا ما دامت عقولنا تجوز أن يراد به معنا وإن كان هذا المعنى يحتاج إلى قرينة أو إلى لفظة مفقودة في الرواية لم لأنه يوجد احتمال لم نسدده بعد وهو احتمال فقدام قرينة كانت موجودة في اللفظ واحتمال أن يكون الراوي قد نقل الراوي الرواية بالمعنى فيكون قد تصرف في ألفاظ الرواية لأنه أراد نقلها بالمعنى وهذا وإن كان خلاف الأصل أي إن الأصل في نقل الناقل الثقة أن يكون نقله مع حفظ المعنى ولكن في مثل هذه يستثنى من هذا الأصل لم لأن لأنه يوجد أمامنا سد منيع وهو أن التجسيم محال على الله تعالى فلا نقول به وإن وجدت هذه الرواية ويوجد ما هو أقوى من هذه الرواية ولم نقل بالتجسيم فإن الآيات القرآنية التي يفهم منها التجسيم كثيرة ومع ذلك فإننا التزمنا بتأويل جميع هذه الآيات ولم نقل بالتجسيم فاليقول المبتل أو لا يخشى من المطر هذه رواية رواية أحد إما أن نجد لها تأويلا أو نرد علمها, علمها إلى أهله طيب وعما سؤالكم أم العزلة والروايات التي فيها توجد روايات في مدح العزلة وهذه الروايات فيها تعليل لحسن العزله طيب وتوجد روايات تحض على مخالطه الاخوان ماذا نصنع هل هذه الروايات متعارضه الجواب ليس بين هذه الروايات تعارض لم لأنه لا هذه الروايات مطلقة ولا تلك الروايات مطلقة لا إطلاق هذه مقصود ولا إطلاق تلك مقصود وإنما للعزلة مواضع وللمخالطة لمخالطة الإخوان مواضع إذا كانت المخالطة تجلب لك الذنوب والمعاصي فالعزلة خير منها وإذا كانت المخالطة فيها مكسبة للثواب فهذا من مواضع المخالطة طيب إذا كانت المخالطة فيها ثواب ولكن فيها ألم لم لأن الناس يؤذون ومن طيب فهذا من مواضع الحظ على المخالطة خالط وتحمل أذى الناس ولا تعتزل لكن لا أقول خالط واكسب الإثم لا لا أقول خالط ولتترك للفساد طريقا إليك هذا لا أقوله ولكن خالط لتكسب الأجر؟ نعم خالط وتحمل أذى المؤمنين لك إذا كانت مخالطة وهذا طبيعي فهذا أيضا من مواضع الحظ على المخالطة يوجد شعر يقول عزلة الإنسان خيرا من جليس السوء عنده وجاليس الخير خير من جلوس المرء وحده لكن مع ذلك ذكرتني بكلمة للجاحظ الجاحظ عنده كتب الجاحظ توفي 255 ربما هو معتزلي ولكنه مع ذلك يعني يعد من النواصب لكن كتابه له كتب أدبية راقية يحتذى تحتذى هذه الكتب إلى اليوم المنفلوط عمل copy paste من الجاحظ ولكنه غير من مثلا القصص التي وضعها وضع قصص فيها فضيلة وحض على أحسن يعني من حيث الموضوع أحسن وإن كان من حيث الأفكار ألا إيحال لسنا بصدد هذا هل نأتي إلى كلمة الجاحظ التي قلنا إنه إنك ذكرتنا بها في كتاب البيان والتبين للجاحظ بعضهم يقول بيان والتبين بعضهم يقول بيان والتبين في الجزء الأول صفحة 83 النسخة التي عندي صورتها قال وقال علي رحمه الله قيمة كل امرئا ما يحسن يقول فلو لم نقف من هذا الكتاب الجاحظ يقول فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة فقط لوجدناها شافية كافية كافية بعد ومجزية مغنية لا تحتاج إلى غيرها بل فقط شافية كافية يقول لا تتجاوز هذا الحد لاحظ هو هذا مرمي بالنصب بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية فيها أكثر من كفايتك وغير مقصرة عن الغاية وصلت إلى النهاية وأحسن الكلام ما قليله يغنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلاله. وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله ثم نقل بعد ذلك كلمة عن علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام ثم بعد ذلك نقل كلمة عن الإمام الباقر طيب قال وهذه الأخبار الثلاثة وهذه وذكر هذه الثلاثة الأخبار وذكر هذه الثلاثة الأخبار ذكر الراوين قال وهؤلاء جميعا من مشايخ الشيعة مكتوب الشيعة وكان ابن عمير سلام الله عليه محمد بن أبي عمير أغلاهم أغلاهم ايهما معنيان وتنبه انت للمعنى الانسب الى ان يقول قال وذكر محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بلاغه بعض اهله فقال اني لا اكره أن يكون يوجد صفات ثلاث طلاقة اللسان هذه مزية ويوجد كثرة العلم وهذه مزية الإنسان يتعلم يقرأ أكثر يصير علمه كثيرا وتوجد رجاحة العقل قوة الفكر وهذه قد لا تجتمع هذا حفيد عبد الله بن عباس ماذا يقول يقول إذا وجدت طلاقة اللسان في من لا علم له هذه كارثة إذا كثر علم المرء ولا عقل له هذه كارثة يقول إني لأكره هو هذا حفيد بن عباس يقول إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه يعني إذا كان عنده طلاقة لسان وليس عنده علم هذا يصنع المصائب بين الناس لماذا؟ السبب واضح إذا أردت أن تبني بيتا تذهب إلى المهندس الأكثر مهارة أم الأطلق لسانا إذا, أردت إذا أحتاج أحد من أعزتك لإجراء عملية جراحية تذهب إلى الطبيب الأحذق أم الأطلق لسانا إذا أردت أن تذهب بخاتم إلى صائغ ليصوغ لك الخاتم تذهب إلى الصائغ الأطلق لساناً أم الأمهر في صناعة الصياغة الناس تذهب في كل فن إلى الأحذق الأمهر إلا في الدين يذهبون إلى الأطلق لساناً مع أن الدين أعز وأغلى ينظرون في الناس من الذي لديه لسان طلق يذهبون إليه طيب فهذا يفسد في دين الناس لا أقول أكثر مما يصلح ولا يصلح لو كان عنده من العلم شيء على أي حال قال كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله يقولون اجتمع الخليل وعبد الله بن المقفع ليلة الخليل يقول فيه ينقل عن الشافعي أنه قال في الخليل لا يجوز على الصراط يوم القيامة أحد بعد الأنبياء أكذا يقولون بعد الأنبياء أحد ذهنا من الخليل وضع علم العروض ووضع علم النحو المؤسس الأصلي لعلم النحو أمير المؤمنين عليه السلام والخليل هو الذي وضع هذه المصطلحات والتقسيمات طيب وسيبويه عيال على الخليل سيبويه أخذ من الخليل هو جاره في الباصرة وتلميذه وأخذ عنه طيب والخليل كان يعمل في آخر حياته على انشاء طريقة حسابية كان يصفها هكذا يقول تذهب الجارية يقصد الطفلة الصغيرة فتشتري لأهلها فلا يخدعها الباع يعني يسهل استعمال طريقة الحساب هذه في الوصول إلى العدد الصحيح في العملية الحسابية ولا يخطئ فيها حتى الصبي الصغير أو الطفلة الصغيرة وكان منهمكاً في التفكير في هذه الطريقة ويقال إنه اصطدم بعموداً وهو مستغرق في التفكير ونتج عنه موته على أي حال؟ الخليل سئل الخليل يقول بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام سألوه ما هو دليلك؟ هم يعلمون أن الخليل لابد أن يسلك طريقا لا يسلكه عامة الناس ما هو دليلك على إمامة علي فأجابهم استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على إمامة هذا طريق الخليل على أي حد الخليل اجتمع مع عبد الله بن المقفع ليلة هكذا يقال ثم تفرقا فسألوا الخليل عن ابن المقفع وسألوا ابن المقفع عن الخليل أما الخليل فلما سألوه عن ابن المقفع قال رأيت رجلاً علمه أكبر من عقله وسأل ابن المقفع فقال رأيت رجلاً عقله أكبر من علمه مع أن علم الخليل كثير يعني يكفيك كتاب العين, كتاب العين إلى الآن موجود وهو من أهم مصادر اللغة العربية بل قيل إنه أول معجم لغويا في جميع اللغات في جميع الدنيا في وغيرها هذه الأمة الأمية سبقت جميع الأمام في وضع معجم لغوي الخليل واضعه على أي هذا حفيظ بن العباس يقول لا لأكره أن يكون علمه أكثر من عقله ثم يقول هذا كلام شريف نافع فاحفظوا لفظه وتدبروا معناه ثم اعلموا هذا الشاهد لك الآن يأتي الشاهد ثم اعلموا هذا الكلام للجاهد أن المعنى الحقير الفاسد والدني الساقط يعشعش في القلب ثم يبيض ثم يفرخ هذا الكلام الفاسد فإذا ضرب بجيرانه واتد مكانه ومكن لعروقه كلها استعارات استفحل الفساد وبزل وتمكن الجهل وقرح فعند ذلك يقوى داؤه ويمتنع دواه لان اللفظ الهجين الرديء والمستكره الغبي اعلق باللسان وآلف للسمع واشد التحاما بالقلب من اللفظ النبيه الشريف والمعنى الرفيع الكريم ولو جالست الجحالة والأغبياء والسخفاء والحمقى شهراً فقط هذا شاهد لك لأي شيء للعزلة والمخالطة لو جالست هؤلاء شهراً فقط لم تنقى لا يمكنك أن تصفي نفسك مما علق بها من مجالستهم لم تنقى من أوضار كلامهم وخبال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل دهرا طيب لأن الفساد أسرع إلى الناس وأشد التحاما بالطباع والإنسان بالتعلم والتكلف وبطول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظه ويحسن أدبه وهو لا يحتاج إلى الجهل وهو لا يحتاج في الجهل حتى يجهل ما الذي يحتاج؟ يحتاج إلى مجلسة علماء وطول المكث عندهم لا وهو لا يحتاج في الجهل يعني في تحصيل الجهل إلى أكثر من ترك التعلم لا تحتاج حتى إلى المفسدين فقط أن تترك التعلم وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التحير هذه كلمة الجاحظ التي أردنا ذكرتنا بها وأردنا الاستشهاد لما أجبناك بما فيها طبعا وإنما أطلنا لأننا رأينا في نقل كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يلزم نقله خصوصا بعد أن عرفت من وصف الجاحظ له ما عرفت السؤال ذكرنا لكن نذكركم به قول الله سبحانه وتعالى وأما الآية التي نعم. فيها أن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به والآيات التي فيها بيان مغفرة الله تعالى لمن عبد العجل دونه أو معه إذن هؤلاء لم يكونوا مشركين لو أنك قلت إذا كان الله يعني أنا سأصيغ سؤالك بطريقة عيسر قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وكان القراشيون مشركين والنبي صلى الله عليه وعليه يدعوهم ويمنيهم بالمغفرة هذا أسهل كانوا مشركين فكيف يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والله لا يغفر أن يشرك به والجواب إن تلك الآية التي فيها أن الله لا يغفر أن يشرك به ناظرة إلى المغفرة من غير توبة يعني العبد الذي يموت على معصية يجوز ليس قطعا يجوز أن يغفر له الله لأن مراحل النجات أو أسباب النجات من العقوبة متعددة منها أن الأعمال توضع في الميزان ومن خفت ومن ثقلت هذا منها منها أن بعض الأعمال كفارة لبعض هذا منها يعني يوجب نجاتك من تبعة المعصية منها أن بعض أعمال غيرك تنجيك من العقوبة التي عليك وأحيانا يكون هذا الغير من المؤمنين يغتابك فيأخذ من ذنوبك يضع في ميزانه أو من حسناته ويوضع في ميزانك أنت وحظك إذا كان من أهل الحسنات يؤخذ من حسناته إذا كان جايب العيد ليس عنده حسنات يؤخذ من ذنوبك ويوضع في ميزانه طيب إذن هذا من طرق النجاة من طرق النجاة أيضا شفاعة الشافعين الشافعون يوم القيامة وبعد القيامة كثير جدا ويوجد أيضا التكريم لعلى وجه الشفاعة تكريم لعلى وجه الشفاعة هذا تكريم خاص التكريم الإلحاقي يعني مثلا إذا كان رجل صالح وامرأته لا تترك واحدة من صويحباتها إلا واغتابتها يوم القيامة هذا يدخل الجنة زوجته تلحق به هذا له من غير أن يقول إلهي أريد أن أشفع لها لا من دون هذا هذا تكريم إلحاقي الله سبحانه وعد بالإلحاق من غير شفاعة طيب هذا أيضا من أسباب نجاة العباد من تبعات ذنوبهم وفوق كل شيء مما يتدخل فيه العباد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله الطهر اللهم صل على محمد وآله وهي رحمة الله رحمة الله الواسعة فإذا كان كل هذه الطرق للنجات فالذي لا ينجو على أي حل إذن تلك الآية ناظرة لمن يموت على معصية من دون أن يتوب منها توبة نصوحا فإن الله قد يغفرها له قد لا يوجد تأمين حتى لا يلزم الإغراء بالمعصية لا يوجد ضمان لا يوجد عهد من الله لأحد بعينه أنك ستدخل الجنة من عامة المؤمنين يوجد لأناسا أعيان خاصة موجود ولكن لعامة الناس لا يوجد عهد من الله لأعيانا بأن يدخل الجنة يوجد أمل والله سبحانه يريد منا أن نحافظ على كفتي ميزان الرجاء والخوف أن نرجو رحمته وأن نخشى أذابه فمن أمن من مكر الله فهذا على أمر أظيم وهذه من الكبائر الأمن من مكر الله من الكبار يقول الجنة مضمونة وأنا أموري طيبة وهذا أمن من مكر الله المرء يجب أن يقول نسأل الله الرحمة نسأله حسن الخاتمة نسأل الله أن يجمعنا بمحمد وآله صلى الله عليه وآله ويبقى على الدوام يعمل ويرجو رحمة الله لا يضمن ولا يأمن من مكر الله تعالى الله مكر الله ليس بمعنى أن الله سبحانه يبغض العباد ويمكر بهم بهذا المعنى الذي قد يتبادر إلى ذهن بعض العباد وإنما المراد أن الله سبحانه يأخذ يعاقب على السيئات ولا تدري أي السيئات لا يرضى عنك الله إذا ارتكبتها ويعاقبك عليها عقوبة عاجلة ربما حرمتك من حسن الخاتمة فإذن ينبغي للعبد أن يحافظ على هاتين الكفتين في الميزان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم شيخ. وعليكم الشيخ من الآيات القرآنية هل نزلت بنفس الترتيب الموجود عليه حالياً عن النبي صلى الله عليه وآله؟ لا إجماع المسلمين على أن القرآن الكريم بحسب التسلسل الزمني،, التسلسل الزمني لنزول الآيات ليس بهذا الترتيب الموجود في المصاحف المنتشرة بين الناس أما ما هو الترتيب ففي ذلك روايات بعض الروايات يعني يوجد مثلا من كتب في علوم القرآن مثل السيوطي وغيره السيوطي له الإتقان في علوم القرآن حاول أن يجمع الروايات التي تبين آيات ترتيب الآيات بحسب النزول يوجد بعض الروايات أيضا من طرق الشيعة فيها بيان لوقت النزول ولكن هذه لا, تس... لا تجمع جميع آيات القرآن الكريم ليس عندنا طريق يعتمد ويعول عليه في معرفة الآيات القرآنية حسب زمان نزولها مساءكم الله بالخير شيخنا الله. ابتلينا في الفترة الاخيره شيخنا أنه يوجد البعض من الخطباء من يبدي رايه مقابل راي الفقيه الفقيه نعم الفقيه نعم وياتي ببعض الاستحسانات التي يستحسنها عامه الناس ف يعني انا ما اريد اجيب امثله لا ما ما تذكروا امثله بماذا لي. تنصحون الشباب شيخنا ما تنصحوننا رحم الله والديك على الإنسان أن يعرف من أين يأخذ دينه إن الدين هذا كالطعام فلينظر الإنسان إلى طعامه أنت إذا أردت أن تأكل تنظر من أين تأكل أم تأكل وأنت مغمض العينين إذا كان الطعام لا تأكله إلا وقد تبصرت فيه فكيف تاخذ الدين ممن لم تستجلي ولم تستوضح حاله الحمد لله رب العالمين احسنت طبعا الخير شيخنا الفاضل في مساله شرعيه اللي لا يجب عليك ان تسال او تتفحص اذا كنت في بلد مسلمين فان لو اكلت لحم وتبين في علم الله انه غير مذك هل يترتب عليها أثار وضعي أو, أو لا يترتب تقصد وضعي أما الإثم فإذا عملت بالطرق الشرعية التي يلزمك العمل بها الأما هي لن أبينها ترجع إلى الفقيه الذي تقلد إذا عملت بمقتضى القواعد الشرعية وأخذت بالظاهر لا يحتاج المثل إلى السوق طلبت من أخيك أن يذبح لك كابشن ثم شككت هذا مثلا جاء أنا من بلد آخر أو هل يعرف القبلة جهة القبلة على الوجه الصحيح أم لا يعرف لعله نسي أن يذكر اسم الله شككت في ذلك ثم بعد ذلك أكلت من اللحم اعتمادا على حمل المسلم على الصحيح وأكلت من اللحم ثم أخبرك أخوك بأني نسيت أن أذكر اسم الله فأنت أكلت بما لم يذكر اسم الله عليه لا أظن سؤالكم عن الإثم لأنك لست بمأثوم لأنك عملت بوظيفتك الشرعية الظاهرية والذي أحدث أن سؤالك عن الأثر الوضعية الدنيوية الذي ينتج أن أكل في هذا تفصيل ولسنا نريد أن نفيض فيه ولكن ينبغي للأولا يوجد في الروايات أمر بالأكل في بعض الروايات كل ولا تسل هذا الأمر بالأكل من الإمام المعصوم صحيح إنه لا يدل على الطلب لم لأنه أمر وارد في سياق توهم الحظر أنت تظن أن هذا محرم الإمام يقول لك كل يعني لا يحرم ليس معناه يجب أن تأكل بل ولا معناه يستحب أن تأكل بل معناه لا يحرم عليك أن تأكل لماذا صار كل مع أنه طلب معنه لا يحرم لأن المورد مورد توهم الحظر لأن السائل يحتمل أنه محرم فالإمام عليه السلام يريد أن يبين له أنه ليس بمحرم ولكن مع ذلك أن يبين المعصوم عدم الحرمة بهذا اللسان مع ترتب الأثر الوضعي هذا في النفس منه شيء يعني كأن كأنك تقول لو أن, لو أن ذلك كذلك لكان الإمام عليه السلام تسبب في الضرر البدني لي مثلا أو الضرر الروحي لي والإمام عليه السلام لا يتسبب في إضرار العباد وهو أرأف بهم من الأم الرؤوم لا يتسبب في هذا الإضرار بهم مثل هذا البيان يوجب التردد في أن الأثر الوضعي يترتب في مثل هذه الحالات أو أن يكون الأثر الوضعي أثر له بال يعني قد يكون الأثر قد يكون يوجد أثر ولكنه أثر ليس بذي يزول. بسرعة على أي حال الروايات التي فيها بيان الأمارة الشرعية التي تسوّغ الأكل كفيلة بنفي وجود أثر ذيبال هذا هو الموجز الذي نعتمده مصرح الخير الشيخ الكريم مصاريخ. مصاريخ. مصاريخ. مصاريخ. فيما ينقل عنه عليه السلام ما عبدتك إذا عبدتك لا طمع في جنتك ولا خوف من النار انما وجدتك اهلا للعباده فعبدتك وفيما ينقل عن سيات الامام الحسين عليه السلام عندما قف عند قبر رسول الله ف رسول الله جده باختصار قال له ان لك داجا لن تنالها الا بالشهاده فهل الامام الحسين كان متعددا ام كان محتاجا إلى هذا التحفيز صح به أن يمضي في طريقه إلى الشهادة أطلعش. الجواب بإيجاز طبعا هذه الرواية تحتاج إلى إثبات أصل الصدور ثم نبحث الدلاله. ونحن معك لن نتكلم في جهة أصل الصدور بل في الدلاله. الدلاله أبين بيانا عاما في هذه الرواية هو كثيرا من الروايات التي تشبهها إنها من قبيل ما وقع بين موسى وهارم موسى عليه السلام ذهب إلى مقات ربه أربعين ليلة ثم رجع وجد قومه يعبدون العجل وقد استخلف هارون عليه السلام فيهم ماذا صنع أخذ يجر هارون ممسك برأسه ولحيته موسى عليه السلام ما كان يدري عن براءة هارون أنا والله أعلم فكيف بموسى وأجزموا أنكم تعلمون براءة هارون من أي مسؤولية عن إشراك هؤلاء أو كفرهم أي عبادة هؤلاء للعجل ومع ذلك صنع معه ما صنع هذا من أساليب البيان لأن البيان بهذه الطريقة أوقع في النفس والبليغ حريصا على استعمال ابلغ الاساليب في ايصال المعنى الى نفوس المتلقين ايصالا عميقا مؤثرا والحمد لله ذكرتم سابقا ان من يتجرع على الفقهاء من غير أن يعرف الضوابط العلميه فانه يقع في امر عظيم ممكن توضحوا لنا هذه الضوابط العلمية لأن الآن في أشخاص يتجارون على الفقهاء بحجة أن الأمر واضح. الأمر واضح عندهم هذا ينبغي أن ينظر فيه أنه من معاملة المظنون معاملة المتيقن إذا كان الشيخ الأنصاري رحمه الله وهو المتوفى سنة الفمائتين يقول أهل زماننا يعاملون المظنونات معاملة المتيقنات الأمر ظني يقول هذا مقطوع به والشيخ الأنصاري عندما يقول الناس لا يقصد من تقصدون يقصد عليه الطبقة أخرى وهو مع ذلك يراهم يعاملون المظنونات معاملة المتيقنات فكيف بالشيخ لو عاش في زماننا ورأى من تصفون أحوالهم طبعا الآفة التي جاءت منها هذه القضية هي الآفة التي ذكرناها قبل قليل أن الناس يأخذون كل صنعة يرجعون في كل صنعة إلى حذاقها والدين يرجعون فيه إلى أطلق الناس لسانا وإن كان لا معرفة له بالدين ولا وليس له عقل راجح والحمد لله